إذ تقول للمؤمنين عليكم أيوم يمدكم ربكم بثلاثة آلاف بثلاثة آلاف من الملائكة منزلين بلا إن تصبع وتتق و يأتيكم من فورهم هذا هذا يمدكم ربكم بخمسة آلاف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 124. ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون 125. ولله ما في السماوات وما في الأرض يغفر لمن يشاء يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله غفور رحيم